ya ya دق قلبي اسمي و ضالي الحره انش وقتلاوي اذا كل ساعه عن مشتسال العين اذا كل ساعه عن مشتسال العين تبكي دم طيوفك يا متعال تشوفك تبكي دم طيوفك يا متعال تشوفك يا زينه بيارزينه jadi jumhur haqtiyan shwat tamr ya rouh to fi you we you اليوم تشدني لروح طاحت لي صبر من كتر ما يروح وعدلوني الحزن ما يقبل يروح وعدلوني الحزن ما يقبل يروح اجرب ادنيعوفك انت عيني تشوفك اجرب ادنيعوفك انت عيني تشوفك يا زينه يا زينه المنتج المنفذ لهذا العمل على العبيدي عنا كل يوم وصفك ياسين فرح وتروى بالنام مقاومت من طوفان انزل الهموم يفززني للحلم بتخوف جيتون يفززني للحلم بتخوف جيتون وانا من ضيوفك امتع تشوفك وانا من ضيوفك امتع تشوفك يا زينك زينب الأمل الإسلاميه للصوتيات بإدارة المهندس نؤيل بغدادي